ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قودوا مع القاعدين لَوْ خَرَج فِيكُم ما زَادُكُم إِلَّا خَذَالَ وَلَ أَوْضَع خِ لَا لَكُمْ يَبِغونَكُمْفِتْنَةَ وَفِيكُم سََّا عونَرَهُم وَلَّهُ عَمُ 117. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 118. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتن الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه انت سوهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرا من قبل 117. ويتولوا وهم فرحون 118. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 119. قل هل 124. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أم 119. انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وَمَا مَنَعَهُم أَ تُقُبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِللاا أََّهُم كَفَوبِ اللَّهِ وَبِرَسُولي وَلَا يَأتُونَ الصَّلََا وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاتَ إِللاا وَهُمْ كُسَلََا وَلَا يُم فِكُونَ وَهُمْ كَارِهُون فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَن 117. وما هم منكم ولكنهم قوم لَوْ يَجِدُونَ لو يجذون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم